ابن شماس وقصة أخرى مع النساء قبل فترة كانت زوجة ثابت ابن شماس تطلب الخلع منه واليوم ها هي أميرة بن المستلق سبية في بيته تطالبه بالشيء ذاته تناشده المكاتبة والمكاتبة هي أن تشتري نفسها منه لكن من أين لها المال وقبيلتها أسيرة على بكرة أبيها ضاقت الدنيا ببرة بنت أبي الحارث بعد أن والدها بحرب لا مبرر لها فانطلقت مهمومة نحو محمد صلى الله عليه وسلم عدوها الأول هكذا لقنها والدها ولقنها وثني قريش وهي اليوم سبية في دولته الإسلامية فمن المؤكد أن بغضها له قد ازداد لكن الأميرة تغيرت تغيرت وهي تساق ضمن الأسرى وتغيرت حين حطت بمدينة محمد لم تر شيئا من تلك الأكاذيب الوثنية التي ألصقوها به إمحت ثقافة التلقين ودحرجت الرؤوس خلف العادات والتقاليد فبدأت تستخدم عقلها وتكتشف الأمور بنفسها اكتشفت أن هذا العدو نبي صادق وأمين فحملتها خطواتها نحو قصر القائد القائد الذي زلزل الجزيرة العربية بكلمة إقرأ ولما وصلت لم تجد قصرا ولا أسوارا ولا حراسا أشاروا إلى غرفة متواضعة لا يسكنها إلا المساكين أهذا هو قصر محمد؟ استأذنت فأذن لها فدخلت فتحركت غيرة عائشة التي بدأت تنظر لغريبة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه قالت عائشة والله ما هو إلا أن على باب حجرتي فكرهتها قدمت برة التماس لا يوافق عليه إلا العظماء فقالت يا رسول الله أنا برة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي فجئتك استعينك على كتابتي أسيرة تطالب آسرها أن يدفع عنها لكنه قدم عرضا أفضل لها ولقومها فقال صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك حلقت روحها فرحا فقالت نعم يا رسول الله وانتشر الخبر في بيوت المدينة فنظر الصحابة إلى أسراهم فقالوا أصحار رسول الله فأطلقوهم غارت الصديقة لكنها أكبرت منافستها فقالت لقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها زفت بره فلم ينشغل صلى الله عليه وسلم بجمالها عن روحها وعقلها شرع بتوعيتها وبدأ باسمها فغيره